عَكُم تَصطَلُون فَلَم م جَ أَه نُود أَم بُِكَ مَ ف النَّارِ وَمَن أُهَا وَسُبَحانَ الله جِرَِّ عَمِين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 بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير good. ضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال لَيَمَنَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزْعَن حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ ط أيوه النم دُخل مسكنَك لا يحطمًا نَّك سلَم لا يحمًاَّك سلَم وَجدهُ لا يشع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 بئنه عذاب شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احض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 وَقَوْمًا هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ألا مَا وَاتِي وَالارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كن من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم. ثم تول عنهم علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني شديد والأمر إليك فانظري ما وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمد ني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون بائِلَهِمْ فَلَ نَأتئَّهُم بِدُنُودِ ل قِبَلَلَهُ بِهَا وَلَنُ خُرِجَّهُم وَلَنُخُررجََّهُم مِنهَا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 إليك ترفق فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما قُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَنَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جاء قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلت ему بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي واننا لصدقون ومكروا مكرا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 كَلَّا آيَةٌ لِّقَوْمٍ عَلِمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جوابا إِنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ سلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ما انبتنا أَمْ بَتْنَا بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ فِيهَا جعللَ لَهَا رَواس وَجَعَلَ بَينَ البَحرَيينِ حاجِزَاء أَ إِلَهُم مَعَ اللهَّ بلْأكسَرُم لا يَعلمُون أَم يُجبُ المَُّّ إذَا دَعَهُ وَيَكْشفُ الس أَويَجعلكُم خُلَفَ الأرض أَ إِلَهُم مَعَ اللهَّ وَللََّا تَذَكَّون أََّ يَهديقُم فيِي غُلماتاتِ الْبَرِّ وَالبَحرِ وَمَ يُرسِل الرِياحَ بُشْرًَا بَيْنَ يَدَي رَرحمَتِ أَ إِلَهَُّ عَ اللهَّ تَعَ اللهَّهُ عََّا يُشِْقُون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَضْل عَلَ النَّاسِ وَلَ كثَرَهُمْ لَا يَشكُرُون وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعللَمُ م تُكِ نُصُذُورم وَمَا يُعِنُون وَمَا مِنْ وَائِبَةِ فيِي السَّمَاءُ بمبين إ هذا القرآَ يكّ على ب الص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 اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا شُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُؤْذَعُونَ بِعِلْمٍ أَمْ ماذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن كَلَ اَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ خَاضِعِينَ وَتَرَى